الله الله, الله الله الله الله الله السابقون الاولون السابقون الاولون في الجنه هم خالدون, في الجنة هم خالدون قد بشروا من الرسول لأنهم أهل القبول هذا أبو بكر صدق الله الله بكل خير قد سبق الله الله وذا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر عثمان شاء بماله الله الله وبجهده وبنفسه الله الله وذا علي ابو الحسن باب الى العلم الحسن السابقون الاولون هذا زبير الوفي الله الله وذا ابن عوف السخي الله الله وذا سعيد ابن زيد وسعد خال للنبي ابو عبيده الامين الله الله وطلحه الخير الندي